129. وإلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 120. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدود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 111. إن الله عزيز حكيم 112. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 113. إن الله سميع بصير 114. تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 113 وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى بِمَا الله بما ذَلِكَ خبير 114 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي 111 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بيريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شَكُور شكور 112 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 129 فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور